أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي ب ل ا ت ح س ب ن ا ل ل ه غ ا ف ل ا ً و م الاسلاميه ي ع م تشخص ا س م ا ه الله الحسنى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 فيقول الذين ظلموا ربنا ربنا اخرنا الى أ ج ل قريب نجب دعوتك نجب د ع و ت ك و ن ت ب ع ا ل ر س ل أولم و ت ك ن و ا أقسمتم ق من ب ل ما ل ك م من ل ا ل و م م ا ل ي ا س ل م و ا أ ن ف س ه م وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم, وقد مكروا مكرهم, وعند الله مكرهم وإن م كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إ ن الله عزيز ذو انتقام الله إن الله عزيز فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله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 م ن ي ن في ا ل أ ص ف ا د و ب ر ز و ا ل ل ه ا ل و ا ح د ا ل ق ه ا ر و س ل ا ل م ج ر م ي ن ي و م ذ مقرنين في ا ل أ ص ف الله د إن ا عزيز عزيز ا ل ت ق ا م تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا م ت لله الواحد القهار وترى ب و الواحد ا القهار لله المجرمين يومئذ مقرنين, مقرنين في ا ل أ ص ف ا د سرابيلهم قطران وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ م ق ر ن ي ن في ا ل أ ص ف ا ل سرابيلهم د وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في ا ل أ ص ه ا د سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إ ن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أ ن م ا هو إ ل ه واحد وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب